مصاب حد جازين الرجال أئمة هدينا القمم العوالي مصابي حد جازين الرجال أئمة هدينا القمم العوالي صحابة أحمد رضوان ربي عليهم أجمعين إلى المآل لهم في القلب حب لا يضاهى ومصدر عزنا في كل حال رجال جاهدوا حول الرسول إلى الفردوس يا خير الرجال